الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المصلين وخاتم النبي وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته يوم الدين أما بعد فانتهينا في الدرت الماضي عند وفاة نبي الله وكريم الله موسى عليه السلام وموسى عليه السلام توفي عند بيت المقدس ولم يدخلها وموسى عليه السلام رأاه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابسة وبكى لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من الذي يبكيك قال غلام يأتي من بعدي يتبعه من أمته أكثر مما تبعني ويدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من امتي وكان في بني إسرائيل كان فيهم الأنبياء وكان فيهم العلماء وفيهم الزحاب وفيهم العباد ولهذا لما رأى النبي وسلم الأقوام يوم القيامه اتباع الأنبياء قال رأى قوما سواد قد غطوا الأفق فقال قوم من هؤلاء قال هؤلاء قوم موسى فموسى عليه السلام تعب وصدر على بني إسرائيل وعالجهم معالجة وصدر على بلائهم وعلى أخلاقهم معه ثم توفي موسى عليه السلام قبل أن ينتهي تيح فتولى الأمر من بعد موسى وهارون يوشع بن نون عليه السلام وهو نفسه الفتى الذي كان مع موسى عليه السلام لما التقى بالخضر وتركنا قصة خضر لأننا سوف إن شاء الله نعرضها في شريط آخر في درس آخر مع فوائدها والحكم المستنبط منها أما موسى عليه السلام لما توفي تولى الأمر من بعده يوشع فإذا بيوشع عليه السلام يريد أن يغزو الآن بيت المقدس ويفتحها لأن بعد أربعين سنة تغير الجيل كلهم توفوا وجاء جيل آخر وتربهم استعد بهم للجهاد وقال لهم لا يتبعني أحد قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني عمي عقد على امرأة إلى الأما دخل عليها ما يتبعني هذا الرجل لأنه متعلق بالدنيا بالمرأة قال ولا آخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها مكتمل البيت ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها يعني واحد متعلق قلبة الدنيا ما يخرج معي. ثم ذهب يوشع بن نون وخرج بهم من التيح وتوجه بهم إلى بيت المقدس فإذا ياتي إلى بيت المقدس ويحاصر أهله ست شهور ست شهور حصار ثم بعد ست شهور سقط الحصن وكان محصن حصن عظيم سقط الحصن وكان في يوم الجمعة ثم أراد أن يقتحم فاقتحم وكان الحفار انتهى يوم الجمعة بعد العصر فإذا غابت الشمس دخل يوم السبت وعند بني إسرائيل يوم السبت محرم عليهم القتال والعمل ماذا يفعل الآن؟ الآن بدأت المعركة صار قتال شديد وعظيم قتل في هذا القتال 12 ألف والشمس تكاد أن تغرب الآن ولما يتحقق النصر فقال يوشع عليه السلام يكلم الشمس قليتها الشمس إنك ماموره وأنا مأمور أنت مخلوق لله وأنا مخلوق ثم قال اللهم حبسها علي فما حبست الشمس لأحد من الناس إلا ليوشع بن نون كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إلا لرجل من الانبياء نبي من الانبياء وهذا لعله يوشع بن نون نفسه الذي قال للشمس أنت ماموره اللهم احبسها عليه فتوقفت الشمس توقف الزمان توقفت الساعة الزمن توقف ودخل يوشع بن نون إلى بيت المقدس ففتح فأمرهم بعد أن فتح بيت المقدس أن يدخلوا المسجد سجدا راكعين خاضعين لله ويقولون حطة يا اللهم حطة عنا خطايانا فإذا ببني إسرائيل يستهزئون على يوشع قالوا ماذا؟ قال ادخلوا ركعا كما دخل نبينا عليه الصلاه والسلام في فتح مكه دخل مطاطئا راسه يكاد ان يصل راسه الى الدابح وهو يستغفر ربه يشكره ويحمده قال ادخلوا الباب سجدا ركعا عن خاضعين وقولوا حطه يعني ربنا اغفر لنا خطايانا ففعلوا ضد هذا الكلام دخلوا على افتاهم يعني على ادبارهم على مؤخرتهم يزحفون وهم يقولون بدل ان يقولوا حطه قالوا حبه في شعره يستهزئون على يشع بن نون عليه السلام فغضب الله عز وجل عليهم وانزل عليهم رجز طاعون من السماء فحفظ فيهم في يوم واحد قلوب من البشر واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجده وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وتزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء طعون مرض رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وهكذا بنو إسرائيل استقروا في بيت المقدس سنوات بل أفسدوا في الأرض كثيرا وكان الله عز وجل يرسل إليهم أنبياء كثر أحيانا ثلاث أنبياء في وقت واحد ألوف من الأنبياء والرسل أرسلوا وبعثوا إلى بني إسرائيل كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم على الهوات تكبروا ففريقا كذبتهم وفريقا تقتلون بعض الأنبياء كذبوهم وبعض الأنبياء قتلوهم وكفروا بهم فكذا بني إسرائيل مع الأنبياء أرسل الله عز وجل إليهم إلياسة نبيا إليسة نبي حد قيل نبي انبياء كثر الله اعلم بصحة بعض الأسماء ذكرها ابن كثير وبعض أهل العلم ومنهم نبي أرسله الله عز وجل إليهم بعد أن دخل عليهم من دخل عليهم باختنصر وقتل من قتل منهم وأخرجهم من ديارهم من بيت المقدس ودمرهم وشرد في الأرض أرسل الله عز وجل إليهم نبي يقول ابن كثير اسمه شمويل هذا النبي الذي جاءهم فقالوا له نريد أن نقاتل في سبيل الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال انا عسيت ان كتب عليكم القتال والا تقاتلوا قال وما لنا ان لا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا ليش ما نقاتل وقد اخرجنا من ارضنا وبلادنا فلما كتب عليهم القتال لما نزل تشريع القتال عندهم تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم من الظالمين ثم قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوت ملكا هذا ملك يقودكم من الجهان. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال يعني عائلته ونسبه لا يرجع إلى نسب الملوك وكان عندهم الملوك أبناء يهوذا ابن يعقوب عليه السلام قالوا كيف يكون يعني ملكا وليس من هذا النسب قالوا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال رد عليهم نبيهم قال إن الله خفاه عليكم يعني الله هو الذي اختاره وزاده بفقة في العلم والجسم عنده قدر عقلية وجسدية قوية قال والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم قال نريد آية نريد علامة تدلنا على أن هذا اختيار الله عز وجل قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت وكان بغت نفر فالصرق منهم التابوت قال التابوت فيه ألواح موسى صندوق فيه ألواح موسى وعصا موسى وبعض ما خلفه موسى عليه السلام قال إن آية ملكه أن أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فقبلوا فذهب بهم طالوت بالجنود فلما وصل إلى نهر قال إن الله مبتليكم بنهر هذا النهر اختبار فمن شرب منه فليس مني إذا أحد منكم شرب من هذا النهر يرجع ما يمشي معنا في الجهاد هذا ما صبر على أمر الله كي يصبر في الجهاد، ومن لم يطعمه فإنه مني أهل المعاصي لا يصلحون للجهاد. قال إلا من اغترف غرفة بيته فقط كل يوم شربه واحدة، وإذا الناس كلهم يشربون كما يشاؤون إلا قليلا منهم، ثم أخذ هذا القليل، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه هذا القليل الذي مشى معه طالوث هذا الملك ليقاتلون الجنود الظالمين. قالوا لما رأو الجنود الظالمين بقيادة جالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده تراجع كثير من الجيش ولم يبق إلا فئة قليلة جدا المؤمنة الخالصه قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وكان بين الجيش جيش المؤمنين بقيادة طالوت كان بينهم نبي الله داود عليه السلام وكان شابا صغيرا لكنه قوي وبطل فاذا بهم يتقابلون يتقابل الخصان فبرز جالوت وكان عظيم البنيه قال للناس من يبارزني فما خرج أحد, ما خرج احد قال قالوت من يتقدم فيبارزه وأزوجه ابنتي ويرث ملكي فخرج داود عليه السلام وإذا به تبارز مع جالوت وكان عنده مقلاع داود عليه السلام بيده مقلاع وضع فيه ثلاثه احجار فرمى جالوت من بعيث فضخر جَالُوتُ وفقط وخر على الأرض ميتا فقامت الفئة لقليلة وهي تقول ربنا أسرغ علينا صبرا رَبَّنَا أفرغ علينا صَبْرًا وثبت أَقْدَامَنَا وانصرنا على القوم الكافرين فبدأت المعركة في أقليلة مع قوم كثيرون جدا جدا لا يرى آخرهم ولكن من انتصر؟ انتصر القوم المؤمنون فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء وإذا بداود بدأ عليه السلام أحبه بن إسرائيل فصار عليهم نبيا ملكا داود من ذرية يهود بن يعقوب عليه السلام أحبه بن إسرائيل فصار ملكا وحاكما عليهم واعطاه الله عز وجل ملكا عظيما واعطاه الحكمة وفصل الخطا وعلمه كل شيء اعطاه منه الفضل بل كان داود عليه السلام كثير العبادة لله عز وجل كما قال نبينا أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام صدثة وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما بل كان داود عليه السلام كثيرا ما يجلس وحده يبكي ويذكر ربه جل وعلا داود عليه السلام يجلس ويذكر ربه وأعطاه الله عز وجل معجزات منها أن الله عز وجل ألان له الحديد الحديد يشكله بيده يصنع الدروع السابقة ويصنع كل شيء بالحديد. يلين الحديد مثل الورق بيده داود عليه السلام وأعطاه الله عز وجل أيضا صوتا جميلا أفضل وأجمل الأصوات صوت داود عليه السلام ولهذا لما رأى سمع النساء سلم أبو موسى الأشعري يقرأ بصوت جميل قال قد أوثيت مزمارا من مزامير آل داود فكان داود عليه السلام كما يقال له سبعين صوت يترنم بالزبور وآتينا داود زبور أعطاه الله عز وجل الزبور فكان يمشي في الطريق ويترنم بالصوت بصوت الزبور يترنم بالقراءة صوت جميل صوت عذب يترنم به داود عليه السلام فإذا سمعت الطيور صوته توقفت وأخذ الترس فوقه تسمع صوته وترجع بترجيعه ترددوا معه بل الجبال حتى الجبال إذا سمع الداود عليه السلام يقرأ ترددوا بصوته وترجع بترجيعه يا جبال يا جبال أوي بمعه الطير الله أكبر أي فوت هذا أعطاه داود عليه السلام وشدد الله عز وجل ملكه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وقفل الخطاب بل كان إما يجلس للناس في الحكم أو للجهاد أو يجلس يتعبد ربه جل وعلا لأن الله قال له اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وداود عليه السلام كان يأكل من كسب يده يصنع الحديد دروع ويبيعها وبعض الأدوات الحديدية فيبيعها ويأكل من كسب يده عليه السلام واذكر عبدنا داود ذا الأيد ذا القوة إنه أواب رجعن لربه إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة والطير محشورة كل له أواب هذا داود عليه السلام أعطاه الله عز وجل حكما وملكا عظيما وجعله خليفة في الأرض فأمره الرب جل وعلا أن يحكم بين الناس بالحق يوم من الأيام جاءه رجلان تثور صورة بيته وجاءاه في وقت لم يكن فيه يجلس للحكم ما هو وقت الحكم فدخل عليه فجح ما الخبر ما الذي جرى قال أحدهما ألا نشتك الأول قال إن هذا أسل له تسع وتسعون نعجة عند تسع وتسعين نعجة قل واحدة فقال أكفل ميها وأزني بالخطاب أخذ نعجتي وهو عنده تسع وتسعين نعجة ومع هذا أخذ نعجتي الآن صار عندهم مئة وأنا ليس عندي شيء فإذا بداود عليه السلام استعجل قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فعاتب الله عز وجل داود عليه السلام عاتبه لأنه استعجل بالحكم كيف يحكم قبل أن يسمع الرجل الآخر فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا أخذ يبكي من خشية الله عز وجل واستغفر ربه على هذا الخطأ الذي استعجل به داود عليه السلام لما فار عمر داوود عليه السلام سنه وكان شديد الغيره يغار على أهل داوود عليه السلام خرج من بيته يوما وكان يغلق الباب على أهل بيته فإذا امراته ترى رجلا قائما وسط الدار قالت من هذا رجل من أين اتى من أين جاء والله لأن أتى داوود ليفعلن فعلن فجاء داود عليه السلام سمع بالخبر رجل في بيته فأسرع ودخل قال من أنت قال أنا الذي لاهاب لا الملوك ولا أمنع من الحجاب أنا لا يمنعني أحد ولا اخاف من ملك فقال له داود عليه السلام إذا أنت والله ملك الموت مرحبا بأمر الله فجلس داود عليه السلام فقبض ملك الموت روحه فإذا به توفاه الله عز وجل وعمره مئة عام وفي جنازته حضر ألوف من الناس يصلون على من؟ على داود عليه السلام منهم أربعين ألف راهب من الرهبان كلهم في جنازته غير الناس فإذا الناس قد أصابهم شديد في الجنازة فنادى سليمان الطير يا طير سليمان بن داود قال يا طير أضل لي على داود فاضلت الطير على داود حتى أظلمت عليه الأرض أظلمت الأرض صار مثل الليل فكأن الناس اختنقوا يعني ما جاءهم هواء من كثره الطير فقال لها سليمان اقبضي جناحا يعني حركي الأجنحة حركت الطيور أجنحتها ليأتي الهواء الله أكبر منظر عظيم منظر رهيب إنها جنازة من إنها جنازة داود عليه السلام توفتي فورث ملك داود في النبوة والعلم والدين ليس في المال سليمان ابنه كما قال الله عز وجل وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب نعم العبد أي سليمان عليه السلام نعم العبد إنه أي سليمان أواب عليه السلام ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس بعد أن ورث ماذا ورث لم, يرث لم يورث المال لأن الأنبياء لا تورث أموالها صدقة كلها إذا مات نبي كل ماله صدقة لكنه ورث النبوة والعلم والحكم فقال سليمان وقد جمع الطير وجمع الحيوانات وجمع الناس فقال لهم يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وجمع لسليمان جنودهم من الجن والإنس والطير فهم يزعون تخيلوا جنود من الجن وجنود من الإنس جيش عظيم لا يرى آخره وجنود من الطير يزعون يتدافعون كل واحد لا يتقدم ولا يتخطى موقعه حتى إذا يمشي الآن سليمان مع جيشه حتى إذا اقترب من واد النمل فإذا نملح تكلم صاحباتها تسرع وتركض يا أيها النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حال الطوارئ ادخلوا مساكنكم ما الذي, الذي حدث لا يحطمنكم سليمان وجنوده من أعلم هذه النمل بسليمان خبر سليمان انتشر في الأرض كلها من ادراها بنبأ سليمان ومع هذا تعرف أن سليمان عليه السلام نبي وعادل لا يمكن أن يظلم النمل أبدا فقالت وهم لا يشعرون أي قد يحطمون مساكنكم لكن لا يقصدون احسنت الظن, الظن بسليمان واهتمت لقومها سليمان عليه السلام سمعها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 أتقن ملكه وحكمه وكان يتفقد جنوده لا, لا, لا يدع غيره يفعل هذا الفعل هو بنفسه يتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أين الهدهد وكان هذا الطير مميل أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لا لح إما عذاب أو قتل أو ياتيني بسلطان مبين أو ياتيني بعذر فاذا جاء بالعذر أعف فلم ينتظر كثيرا فجاء الهدهد من بعيد يا نبي الله سليمان احط بما لم تفقدش جئتك بشيء أنت لا تعرفه وهذا ليس عيبا أن يعرف الصغير أكثر من الكبير احيانا والأقل علما يعرف احيانا أشياء أكثر من ما هو أكثر منه علما هذا ليس عيبا ومن تواضع سليمان لم يرد عليه هذه الكلمة قال وجئتك من سبع الآن سليمان عليه السلام في فرسطين وقال الطير جئتك من سبأ في اليمن ذهب إلى اليمن ورجع بنبأ يقيم ليس أي نبأ. قال ما هو النبأ قال إني وجدت امرأة تملكهم بلقيس بلقيس كانت قد حكمت في ذلك الزمان ملكت تلك المدينة سبأ ولم في حقوم ولوا أمره امرأة ومع هذا كانت بلقيس تحكمهم وتملكهم هذا الهدو تعجب كيف أن امرأة تملك قوما ولها عرش عظيم والغريب يقول الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله هذا أمر غريب كيف يحصل هذا هناك تسجد الشمس وتترك ربها الخالق هذا الطير الهدهد أعقل من كثير من البشر حتى في هذا الزمن قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وإعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون واخذ يتكلم ويتكلم الهدهد الآن سليمان عليه السلام ما صدقه مباشره حتى ما يظلم الناس سليمان عليه السلام عادل قال فننظر نبحث الامر الأمر أصدقت أن كنت من الكاذبين ربما تكون كاذبا نبحث في الأمر ثم قال له اذهب بالكتاب هذا كتب كتابا ماذا كتب في هذا الكتاب كتب فيه اولا كتب فيه إنه من سليمان هذا الكتاب من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه وأتوني مسلمين فقط ما قال شيئا أكثر من هذا قال ألا تعلوا عليه لا تتكبروا وتعالوا إلي كلكم مسلمين فإذا بالهدهد ياخذ الكتاب ويذهب إلى القصر قصر بالقيس فيرمي الكتاب عندها ويقف من بعيد ينظر إليها فتحت الكتاب قرأت جمعت الناس الحاشية قالت يا أيها الملك تني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا قالوا ما الخبر قالت جاءني كتاب قالوا ممن قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين فإذا بالحاشية كأنهم تفاخروا بقوتهم قالوا نحن أولو قوة أولو بأس شديد لكن الأمر إليك انظري ماذا تأمرين؟ ماذا تأمرين نفعل؟ لكن نحن عندنا قوة، نستطيع على سليمان. ولكنها كانت عاقله قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت أهلها أذلح. كذلك يفعلون. سوف اجرب انظر هل هذا نبي حقيقي أم رجل يريد ملكا؟ سوف أرسل إليهم هدية. جمال ونوق كثيرة محملة بالذهب والفضة والجواهر. كل هذه هدية. وانظر ماذا يرجع المرسلون؟ بما يرجع المرسلون؟ فجاء سليمان تحت أيام فإذا بقافله محملة بالذهب والفضة والجواهر قال ما هذا؟ قالوا هذه هدية من بلقيف إليك فغضب سليمان رشوة؟ ترشوني أنا؟ أتمدونني بما غضب غضب لله عز وجل فما آتاني الله خير مما آتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ادله وهم فاغرون ثم جمع جنوده وقال لهم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين من هم لابد أن يأتوني يأتوني مسلمين ابدا الأمر الأمر مستسلمين يدعنون إلي لكن من يأثني بعرشها قبل ان ياتوني قال عفريكم من الجن عندهم قوة الجن عندهم قوة قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قبل ما تقوم وكان سليمان يجلس من أول النهار إلى الظهر إلى الزوال هذا جلوسه قال قبل أن تقوم من مقامك قبل أن تهي مجلسك آتيك بعرشها وإني عليه لقوي أمين وانتبه هاتين الصفتين القوة والأمانح ثم قال رجل آخر قيل هو إنسان وقيل هو ملك الله أعلم رجل أو ملك عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قبل أن تغمض عينيك أو قبل أن ترى أبعد شيء بعينيك ثم يرجع إليك النظر فإذا به يغمض عينيه فيفتحهما فيرى عرش بلقيس كله أمامه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم مباشره نسب الفضل لله عز وجل وقال هذا اختبار إن شكرت فإن الله يزيدني وإن كفرت فإن الله عز وجل غني غني عني وعن شكري وكريم ربي جل وعلا انظروا إلى سليمان عليه السلام كيف يرجع وينسب الفضل لله عز وجل ثم قال للجنود أيها الجنود بدلوا هذا العرش غيروا في العرش نكروا لها عرشها اجعلوا الذي فوق في الأسفل عن يمين عن الشمال لننظر إليها نختبر عقلها تحتدي لعرشها تعرف أو ما تعرفه فلما جاءت وصرت بالقيس معها كل قومها جاءت مدعنة مستفلمة قال لها سليمان كذا عرشك كانت عاقلة ذكية قالت كأنه هو ما قالت نعم ولا قالت لا حتى لا قالت لا ويكون هو فتكون مخطية وتقول نعم ويقولون يعني تدعم ان عرش غيرها عرشها فقالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين طيب لمن لم تؤمن بالله قال الله عز وجل وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين هذا هو السبب ثم قال الله عز وجل لها ادخل في فلما رأته دخلت إلى قفر سليمان عليه السلام ظنت وكان سليمان عليه السلام قفره يجري الماء من تحته ماء لجح وجعل على الماء فوق الماء مثل الزجاج ممرد من قوانير ويمشي الواحد يظن أنه سوف يدخل في النهر وهو لن يدخل في النهر ويمشي على مثل الزجاج فوق هذا النهر لكن جمال وشيء عظيم وشيء رهيب فلما دخلت بلقيس ظنت انها سوف تدخل في الماء فرفعت ثيابها كشفت عن ساقيها. فقال لا لا عليك لا عليك هذا فيه قوارير وفيه يعني زجاج فوق هذا النهر فعلمت أنها مهما اوتيت من ملك فإن ملك سليمان أعظم وأن دينه هو الحق وأنه نبي من عند الله ونستغفر ربها وأسلمت لله عز وجل قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين سخر الله عز وجل لسليمان ملكا عظيما الشياطين مسخر لسليمان عليه السلام بل حتى الريح فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء, رخاء حيث أصاب والشياطين أيضا مسخره لسليمان الجن كلها تهاب سليمان والشياطين كل بناء وغواف أما الذين عفوا وتمردوا فربطهم بالسلافل وآخرين مقرنين في الأفساد هذا عطاؤنا ثمن، فمن أو أنسك بغير حساب سليمان عليه السلام مرة أخرى يعيد بناء بيت المقدس ويرممه ويكمل بناءه وسليمان عليه السلام كان يرى يعني الجنود والفرسان وكان يعدهم للجهاد في سبيل الله وقد سخر الله عز وجل له الريح يوم من الايام كان جالسا فعرض عليه بعد صلاه العصر او وقت العصر العشي الصافي ناس الجياد الخيول الجيده قال إني أحبت حب الخير عندك ربي حتى توارت بالحجاب حتى غربت الشمس فرد عليه الخيل مره اخرى فطفق مسحا بالسوق والاعناق يقال إنه مسح العرق عنها ويقال إنه مسح أعناق الجياد بيده وثوقها بيده وقيل أنه ذبحها لله عز وجل وتصدق بها هذه أحداث حصلت لسليمان عليه السلام ملكه أعطاه الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده واستجاب الله عز وجل له فأعطاه الملك العظيم حتى أن الجن كانت تهابه، ولا تدخل عليه وهو يصلي ولا تستطيع أن تكلمه إلا بإذنه فلما دخل وكان سليمان كلما دخل بيت المقدس يرى شجرة نبتت، فيسألها يكلم حتى الأشجار ما أنت أيها الشجرة من أنت ولما خلقت تقول أنا اسمي كذا وخلقت لهذا إما للدوار وإما للطعام وإما لغيره فرأى يوم من الأيام شجرة فقال لها من أنت ولم خلقتي؟ قالت أنا خلقت لخراب البيت لخراب بيت المقدس فخلعها سليمان عليه السلام وأخذ منها عفا وعلم أنه سوف يموت وأن الشياطين إذا علمت بهذا أفتدت في الأرض مرة أخرى وستفكت وفعلت كل شيء لم تكن تستطيع أن تفعله أيام سليمان ماذا فعل سليمان عليه السلام؟ دخل بيت المقدس؟ وأخذ يصلي واستند على العصا ينتظر وفاته فقبض ملك الموت روحه وهو قائم يصلي مستند على العصا، والجن كانت تخاف أن تدخل عليه وهو يصلي من دخلت عليه وهو يصلي اشترقت سليمان عليه السلام فاستند على العصا، حتى لا يعلم به أحد أنه ميت والأرض لا تأكل اجساد الأنبياء ولا شيء أكل أجهادهم أجهادهم تبقى كما كانت فقبض ملك الموت روحه وبل سليمان عليه السلام قائما وكل الناس والجن والمخلوقات تظن أن سليمان طوال تلك السنين يصلي قائم يصلي سنة سنتين ثلاث ما يقارب مئة سنة وسليمان عليه السلام على هذه الحال فقالت الجن انظروا ما الذي حفر انظروا ما الذي حدث كل ما يدخلون ينظرون فإذا سليمان قائم يصلي لا زال قائما يصلي والجن تريد الفكاك تريد الخلاص الشياطين تريد الخلاص من سليمان عليه السلام فإذا بدابة الأرض دودة الأرض تأكل من عصا سليمان من سأسه يعني عصاه تأكل من عصاه طوال تلك السنين حتى سقطت العصا فسقط سليمان عليه السلام فنظرت الجن من فتحة في البيت فعلمت أن سليمان عليه السلام قد مات. فإذا بالناس يتناقلون ان نبي الله سليمان عليه السلام قد مات فلما قضينا عليه الموت ما دلهم ما دلهم على موته الا دابته الارض دابته الارض تاكل من فاته فلما خرت بينت الجن تبينت الجن وَأَلْ كانوا كَانُوا يَعْلَمُونَ الغيب ما علموا أنه قد مات لو كانوا يعلمون الغيب لا عالموا لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وهذا من أكبر الأدلة على أن الجن لا يعلمون الغيب بل لا من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله الله باللو على تمر الأيام يخرب بيت حروب وقتال ويفجر بنو إسرائيل كثيرا بل قتلوا كثيرا من الأنبياء يقال أن هناك فخر واحدة في فلسطين قتل بنو إسرائيل عليها سبعين نبيا قتلوا كثيرا من الأنبياء ذبحوا الأنبياء كفروا بالأنبياء والرسل بعضهم صالح وكثير منهم فاسقون حتى جاء اليوم الذي بعث الله عز وجل فيه نبي الله العزير بعث إليهم العزير نبي من أنبياء الله عز وجل فرأى مقتلة عظيمة هذه أيام باختنصر. رأى كيف قتل منهم آلاف عشرات الالوف من بني إسرائيل قتلى فرعى فخرج العزير وذهب إلى ضيعة من ضيائه وكان عنده عنب وتين وخبز يابس وماء بعض الطعام فدخل في إحدى المزارع والضيعات وعنده حمار راكب على حمار فنزل إذا بيأثر العنب ويخرج الخبزة اليابسة فيضعها في الإناء في العنب في عصير العنب ليبتل الخبز ثم استلقى على الأرض ينظر إلى السماء وينظر إلى سقف البيت وينظر إلى الأموات حوله وقال في نفسه قال أن يحيي هذه الله بعد موتها والعنب عند والتين والخبز موضوع في, في, في الإناء وعنده الحمار واقف فقال في نفسه يعني يعني هو يعلم أن الله عز وجل يحيي كل شيء بعد موته هو نبي من الانبياء ولكن يعني متعجب من قدره من الله عز وجل ويسبح الله عز وجل بهذا فاذا به يغمض عينيه فيقبض الله عز وجل روحه يموت ثم بعد مائه عام بعثه الله عز وجل مره اخرى بعث العزير فاماته الله ميتا عام ثم بعثه فساله الرب جل وعلا قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم ياه لعلني نمت يوما كاملا او اقل من يوم جزء من يوم ربما من الفجر إلى الظهر نمت فرد الله عز وجل عليه أو رد عليه فقيل له قال بل لبث مئة عام نمت مئة سنة قال بل مئة عام فانظر إلى طعامك انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن انظر إلى السين انظر إلى العنب انظر الخبز لا زال كذا لم يتسنه لم يتغير طعمه أبدا وانظر إلى حمارك رأى الحمار ما صدق في البداية رأى الحمار فإذا الحمار قد تحول إلى عظام مات الحمار وأكلت الأرض الحمار وصار عظاما فنظر اليه حمار صار عظاما تيقن انه مات ونام 100 سنه وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس فاذا الحمار يرجع اللحم عليه مره اخرى ويرجع الجلد عليه مره اخرى ويرجع الشعر عليه مره اخرى فيستوي الحمار قائما وينهق يظن ان الساعه قد قامت وانظر الى حمارك لنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير رجع الى بلده راى البلد قد تغيرت الناس تغيروا جيل بعد آخر مئة سنة وكانت عندهم أما عمرها عشرون سنة أما فذهب باتجاه بيته فرأى الأمة نفسها قد بلغت مئة وعشرين سنة وصارت عمياء سلم عليها عزير فقالت له من أنت قال أنا عزير فضحك قالت أي عزير قال نبي الله قالت ماذا, ماذا تقول نبي الله اختفى منذ مئة عام قال أنا هو قالت وما دليلك على هذا قال فمسح على عينيها فرجعت مبصره كما كانت المرأة العجوز فنظرت إليه وتيقنت أنه العزير فذهبت به إلى الناس ايها الناس أيها الناس عندي نبي الله عزير الذي اختفى منذ مئة عام قد أرجعه الله عز وجل مرة أخرى ورد إلي بصري قالوا أنت العزير قال نعم قالوا ما دليلك إن بغت نصر قد أحرق التوراه وذهب بالتوراه وقتل أصحابها أقرأ علينا التوراه مرة أخرى فذهب وأخرج التوراه المدفونه التي أخفاها أخرجها لهم مرة أخرى فوجدها قد أكلتها الأرض ولم يبق منها إلا القليل قالوا اين التوراه فإذا به يلهمه الله عز وجل فيقرئهم التوراه مرة أخرى كلها والناس يكتبون والناس يحفظون يكتبون التوراه وراءه فلما عرفوا مكانته قدسوه ورفعوه فلما مات قالوا هذا العزير هو ابن الله تعالى الله عما يقولون وقالت اليهود عزير ابن الله أبّحهم الله نسب عزيرا إلى أنه ابن الله عز وجل يهود إنهم يهود وما أدرك ما يهود مرت على بن إسرائيل أنبياء ورسل كثيرون منهم زكريا عليه السلام زكريا عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل بعثه الله عز وجل في بني اسرائيل وكان عقيما لم يولد له ولد زوجته وهي صغيرة كانت ما ماتل وكبرت السن وكبرت زوجته بالسن وكان في أيامه قد ولدت مريم وسوف نأتي قصتها في الدرس المقبل إن شاء الله ولدت مريم العذراء عليه السلام ولدت فكفلها زكريا وقع السهم على زكريا فكفلها تكفل بها وكان تكفل بها يضعها في المسجد تخدم بيت الله بيت المقدس ويدخل عليها بالطعام كلما أراد أن يأتيها بالطعام وجد عندها طعام طعام الصيف بالشتاء والشتاء بالصيف كلما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنا علم زكريا وهو يعلم من قبل أن الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب اشتهى زكريا الولد أحب أن يرزقه الله عز وجل الولد وكان قد بلغ من الكبر عتيا اشتعل رأسه شيبا وكبرت زوجته ومع هذا اشتهى الولد أن يخلفه في النبوح أن يخلفه في الحكم والنبوة هنالك في هذه اللحظة لما رأى الطعام عند مريم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبة إنك سميع الدعاء نادى ربه جل وعلا نداء بينه وبين الله إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني دق العظم وربق العظم وكبر السن واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت المالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب تجعل فيه النبوة الورث ليس ورث المال لم ماترد ولا تورث بل ورث النبوح من آل يعقوب واجعله ربي رضيا وهو قائم يصلي ويدعو ربه نادته الملائكه يا زكريا يا زكريا هو في المحراب يصلي هذا ما الخبر ما, ما الذي حدث فقالت الملائكه ان الله يبشرك إن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين تناديه الملائكة إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية حصورا لا يريد النساء سيدا في قومه نبي سوف يكون من بعدك لم يسمه أحد بهذا الاسم يحيا فرح فرح زكريا ولا ييأث أحد من رحمة الله لا يقنطن أحد من رحمة الله لا يقول كذرت بالسن لا يقول زوجة في عقيم يدعو ربه الولد الله عز وجل هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا فإذا بزكريا يفرح يقول يا رب اجعل لي آية علامة على أن هذا الولد قال آيتك قبل أن يتيني الولد الله تكلم الناس ما تستطيع أن تنطق ثلاث أيام يجتزول عنك قدرة النطق فقط التسبيح والتحميد والتهليل قيل في القلب وقيل باللسان أما قومك تشير إليهم إشارة فقط أما الكلام لم تستطيع أن تتكلم ثلاثة أيام فإذا جاءت هذه الثلاثة أيام بعدها سوف نرزقك بالولد قال رب جعل لي آية قال اياتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم بالاشاره ان سبحوا بكره وعشيا فرزقه الله عز وجل ولدا جميلا عظيما انه يحيى يحيى وكان بارا بابيه وامه قال الله عز وجل يا يحيى قذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم حتى مع الأطفال ما كان يلعب يحب اللعب كان يتفرغ للعبادة منذ صغره يحيى عليه السلام نبي من الأنبياء يحيى كان يحب العبادة وكان كثير البكاء كان أبواه أحيانا يبحثان عنه لا يجدانه أين يذهب فربما وجداه في غابة من الغابات أو عند نهر من العنهار فيذهبان إليه يا بني لما انت جالس هنا فيرى ياله يبكي يقولان له لم تبكي يا بني يقول أبكي من خشية الله أبكي أخاف من الله عز وجل واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لجنا وزكاة وكان تقيا وكان يحب أمه وأباه حبا جمع وكان بارا بهما يجلس مع ابيه في البيت يصلي ولا يرد لهما امرا ابدا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا اعطى الله عز وجل زكريا ابنا سماه يحيى وصار بارا بوالديه وسلمه الله يوم الولاده انتقال من الأم إلى هذه الدنيا وهذه مرحله صعبة عن الانسان يوم ولد ويوم يموت هذا الانتقال من الدنيا إلى الحياة الآخرة ويوم يبعث حيا. الانتقال من البرزخ إلى يوم القيامة أصعب ثلاث مراحل سلم الله عز وجل فيها يحيى عليه السلام كان كثير البكاء كثير العباد، كثير الخشوع كثير الخضوع لله عز وجل أما زكريا فبن إسرائيل جاء يوم من الأيام يريدون قتله حاله كحال غيره من الأنبياء ما تركوا نبيا إما كذبوه وكفروا به وإما قتلوه وجاء اليوم الذي يقتل فيه زكريا أبو يحيى فهرب حرب من قومه فإذا به يدخل في غابة من الغابات والشيطان يدل الناس على زكريا يتقدم الناس خلفه فإذا به تناديه شجره فتحت شجرة يعني نصفين قسمت نصفين فنابت زكريا عليه السلام فدخل في الشجرة فإذا بالشيطان يتبعه فيأخذ بطرف ثيابه فأغلقت الشجرة على زكريا فجاء الناس ورأوا ثياب زكريا ودلهم الشيطان فجاءوا بالمشار بنو إسرائيل جاءوا بالمشار وبدأوا ينشرون الشجرة فلما وصلوا إلى زكريا أن زكريا وقيل أنه لم يأن بل الشجرة هي التي انت وان زكريا لانينها قال الله عز وجل لئن لم يسكت انينك يا زكريا لاقلبن الارض بمن فيها انتصارا لولي من اوليائه فسكت زكريا رحمه بامته رحمه بقومه وهم ينشرونه نصفين فقتلوا زكريا اما يحيى عليه السلام فكان امارا بالمعروف ناهيا عن المنكر عابدا خاشعا لله عز وجل يحيى عليه السلام جاءه ملك من الملوك يريد أن يتزوج امرأة من أرحامه فنهاه يحيى نهى الملك أن يتزوج هذه المرة فحقدت المرأة على يحيى فجأت إلى هذا الملك وتزينت له وتعطرت له وتبرجت له فأرادها الملك قالت لا إلا بشرط واحد قال وما هو الشرط قالت وكان هذا الملك قد قرب يحيى عليه السلام لكنه كيد النتاء قالت المرأة للملك بشرط واحد إن نفذته أعطيك ما تريد مني قال الملك وما هذا الشرط قالت المرأة أن تأتيني برأس يحيى فذهبوا إلى يحيى عليه السلام وقيل أنه قتل قبل زكريا أو قتل بعد ذكرية العلم عند الله فجاءوا إلى يحيى وهو يصلي فقطعوا رأسه ووضعوا رأسه في طفت والدم يسيل منه وجاءوا بالقصد إلى هذا الملك فأخذ رأس يحيى عليه السلام وقدمه إلى هذه العاهره، إلى هذه المرأة يقولون فلما رأت المرأة رأسه فرحت فلما فرحت انخسفت الأرض بها وأمها عندها تناديها وتقول الجلد اخرجوها يريدون أن يخرجوا ولم يستطيعوا حتى ابتلعت الأرض هذه المرأة وقيل أن الله عز وجل خسف بالقصر وأهله وخسف بالقريه كلها لقتلهم يخيا عليه السلام افك كلما افك كلما جاءكم رسول الوف الأنبياء لبني إسرائيل افك كلما جاءكم رسول بما على سهوا ان خصم مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون إذا كان هذا حصل لانبياء الله عليهم السلام ما باركم بمن هو دونهم لا يجزع الإنسان ولا تضايق الإنسان مما يحصل له في هذه الدنيا إن سب إن شتم تكلم الناس عليه ان آذوه إن طردوه إن منعوه فإن الأنبياء أوذوا لكنهم صبروا اصبر اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم الله يخاطب نبيه ويخاطب هذه الأمة يقول اصبروا, اصبروا كما صبر أولئك الرسل أولئك الأنبياء حتى قتلوا في سبيل الله قتلوا وذبحوا لله عز وجل لكن هل هم أموات ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله قتلوا في سبيل الله يموات بل احياء عند ربهم يرزقون موعدنا في الدرس القادم مع الحلقة الأخيرة من قصص الأنبياء وآخر نبي لبني إسرائيل وقصته مع أمه أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نتكلم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل الله